فقالوا إنا سمعنا قرار 129. من صاحبته and الله احد وان النجم مس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 نُرِيدُ مِنْ نَادٍ نَذَلِكَ وَأَئِنَّ 117. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّي فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَطًا 117. حرا رشذا 118. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة 119. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا 110. وأن المساجد 117. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك بي أحدا 118. قل إنما ان لالا ما لهم من ذا وارثات 117. لا تعدون أن يجعل له ربي أمدا 118. عالم الغيب فلا يمهر على غيبه im nauya luku ab mm -hmm.